الله أكبر الحمد لله سراط المستقيم وسراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين زَجَّتْ ثَمُودُ عَذْبًا بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عَلَيْهِمْ سبعة أترى القوم فيها صرعا كأنهم, كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فذعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئا فعصوا رسول ربهم فأخذوا خُذَتِ التُرَابِيَةُ إِنَّ لَمَّا طَحَلَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيذًا فَأَذُنُ فِي الصُّورِ وَاحِدًا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ والماء. الأرض والجبال فذكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهيا والملك على يومئذ تعرضون وَيَوْمَئِذٍ تُرْضَوْنَ لا تَخْفَى منكم خافيا خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كتابه يا به بشمالٍ فيقول يا ليتني لمغوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا Niech تَصِمُّ بِمَا تَبْصِرُونَ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بقول شاعر خذنا منه باليمين، ثم لقطرنا منه الوثيم، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه للمتقين، وإن حق يقين فسبح باسم ربك العظيم